ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قال بعض المفسرين هو يوم القيامة وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا وقد ذكرنا في التفسير اختلاف السلف والخلف في معنى هذه الآية فروى ليث بن أبي سليم وغيره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك هو مقدار ما بين العرش إلى الأرض السابعة وقال, وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يعني بذلك أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ومن كل أرض إلى التي تحتها خمسمائة عام رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد أيضا وذهب إليه الفراء وقاله أبو عبد الله الحليمي فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والنشور قال الحليم فالملك يقطع هذه المسافة في بضع يوم ولو أنها مسافة يمكن البشر قطعها لم يتمكن أحد من قطعها إلا في مقدار خمسين ألف سنه قال وليس هذا مقدار يوم القيامة بسبيل بل هذا مقدار ما بين العرش إلى الأرض السابعة ورجح الحليمي هذا بقوله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه وذو المعارج أي العلو والعظمة كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش ثم فسر ذلك بقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم أي في مسافة كان مقدارها خمسين ألف سنة أي بعدها واتساعها هذه المدة فعلى هذا القول المراد بذلك مسافة المكان هذا قول وقد حاول البيهقي الجمع بين هذه الآية وبين قوله رفيع الدرجات بأن الملائكة تقطع هذه المسافة في الدنيا في ألف سنة فإذا كان يوم القيامة لا تقطعها إلا في خمسين ألف سنة لما يشاهدون من هول ذلك اليوم وعظمته وغضب الرب عز وجل والله أعلم والقول الثاني إن المراد بذلك مدة عمر الدنيا قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى كان مقداره خمسين ألف سنة قال الدنيا عمرها خمسون ألف سنة ذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوما تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال اليوم الدنيا وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد وعن الحكم بن أبان عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال الدنيا من أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدري أحدكم كم مضى ولا كم بقي ولا يدري ذلك إلا الله عز وجل وذكره البيهقي من طريق محمد بن ثور عن معمر به وهذا قول غريب جدا لا يوجد في كثير من الكتب المشهورة والله أعلم القول الثالث أن المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة وهو مدة المقام في البرزخ رواه ابن أب رواه أبي حاتم عن محمد بن كعب القرضي وهو غريب أيضا القول الرابع إن المراد بذلك مقدار الفصل بين العباد يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال يوم القيامة إسناده صحيح ورواه الثوري عن سماك عن عكرمة من قوله وبه قال الضحاك والحسن وابن زيد وهذا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الراجح لأنه ويؤيد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في مانع الزكاة قول إن كانت عبلاً فانه يبطح لها في قاع قرقر كلما مضى عليه اخرها رد عليه اولها في يوم مقداره خمسين الف سنه حتى يرى مصيره اما الى الجنه واما الى النار فهذا القول يؤيده هذا الحديث وغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن ادريس حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمره عن ابن شوذب عن يزيد الرشك أنه قال يقوم الناس يوم القيامة أربعين ألف سنة ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقال الكلبي في تفسيره وهو يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو ولي محاسبة العباد غير الله تعالى لم يفرغ في خمسين ألف سنة هذا يعني أنه مقدر فقط وليس هو الواقع على هذا القول صحيح أنه واقع ولكن يختلف الناس في ذلك اليوم منهم من يكون هذا اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة ومنهم من يكون أقل ومن المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكون عليهم مثل ما بعد العصر لا غروب الشمس وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير ولهذا جاءنا الكافرين يتمنون أن يقضى بينهم وينتهي ذلك اليوم ولو إلى النار بشدة ما يعانونه وكأنهم يتصورون أن النار أقل عناء وشده وعذابا من ذلك الموقف والأمر أعظم لأن الكافر ينتقل من شدة إلى ما هو أشد بخلاف المؤمن فالمؤمن أصعب ما يلاقي الموت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 وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الامر عظيم ليس سهلا تشاهد الانسان كانه لا عقل له وهو مما يشاهد من الاهوال ويخاف النار محيطه بهم يشاهدونها من جميع من جميع الجهات سأل الله العافيه ولا فيه منجى منها المؤمنون ينجو يسيرون من فوقها ينصب الصراط من فوقها فإما ناجي واما هالك او مكردس على راسه فيها فاذا شاهدوا هذه الامور وغيرها ايضا فهي عظيمة جدا ولهذا يتمنى هؤلاء غير أن الله جل وعلا يجعل هذا اليوم سلاما على أهل التقى وأهل الإيمان الذين اتقوا ربهم في الدنيا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظوا جوارحهم من الوقوع في المعاصي السمع والبصر والأرجل والأيدي وغيرها فإن الله يحفظهم. نعم قال البيهقي وفيما ذكر حماد بن زيد عن أيوب أنه قال قال الحسن ما ظنك بيوم قام العباد فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها اكله ولم يشربوا فيها شربة حتى تقطعت أعناقهم عطشا واحترقت اجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنا حرها واشتد نضجها وقد ورد هذا في أحاديث متعددة فالله أعلم <تصفيق> قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ورواه ابن جرير في تفسيره عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهد عن عمرو بن الحارث عن دراج به ودراج أبو السمح وشيخه أبو الهيثم سليمان بن عمر العتواري ضعيفان على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي وكان رجلا من الخائفين قال سمعت دراجا ابو السمح يخبر عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه اتى رسول الله انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني بمن يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور يجلسون عليها ويظلل علي عليهم الغمام ويكون يوم القيامه عليهم كساعة من النهار أو كاحد طرفيه رواه ابن ابي الدنيا في الاهوال وقال الامام احمد حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل كنزه صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والبقر والإبل أنه يبطح لها بطاع قرقر تطئه بأخفافها واظلافها وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه. كلما مرت عليه أخرىها أعيدت عليه أولها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الكنز يعني أنا صاحبي كنز المال الفضة والذهب أو ما يقوم مقامهما وهو الذي لا تؤدى زكاةه اما الذي تؤدى زكاةه فليس بكما يسمى كنز مثل هذا فهو الذي عليه هذا الوعيد يعني كونه مثلا إذا كانت فضة أو ذهب وغيرها من المال يحمى عليه في نار جهنم فتكبى يكبى من جنبه وجبهته وجبينه وظهره في هذا اليوم إلى آخر اليوم من أوله إلى آخره وإن كان مالا غير ذلك فكما ذكر أنه تجعل تعذبه تطأه وتعضه بإعنيابها إلى آخر وهذا في ذلك اليوم وقبل ذلك في قبره أيضا يجعل شجاع أقرع يعني حية عظيمة تطوق رأس رقبته تنهشه ويقال هذا كنزك هذا مالك هذه النتيجة نسأل الله العافية فالمال الذي يطهره ويجعل صاحبه سالما من تعذيبه به أن يؤدي حقه الذي جعله الله جل وعلا في هذه الدنيا والحق الذي أوجبه جل وعلا هو الزكاة هذا إذا كان مالا متمولا اما إذا كان من الأموال التي تخرج من الارض وقد يكون له حق غير هذا ايضا كما قال جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده فحقوق التي على الانسان يجب ان يقوم بها ولهذا كان الصالح من العباد هو الذي يؤدي الحقوق التي تكون عليه حقوق تكون لله وتكون للعباد فمن ادى حق الله الذي اوجبه الله عليه وادى حق العباد الذي ايضا الزمه الله به يكون صالحا والصالح معناه لا يناله عذاب يكون صالحا بان يصلحه الله جل وعلا ويحميه من العذاب في القبر وفي الموقف وبعد ذلك نعم وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبه كلاهما عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها يعني في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كاغد ما كانت وأثمنه وأكبره واشره حتى يبطح لها بطاع قرقر فتطأه بأخفافها فإذا جاوزته اخراها أعيدت عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجلتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكبره وأثمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته اخراها أعيدت عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله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 إذا جاوزته اخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وقال البيهقي وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة مما تعدون والله أعلم ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الهالك الذي لا يغفر له ذنبه فأما من غفر له ذنبه من المؤمنين فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الحسن بن محمد بن حليم حدثنا أبو الموجه حدثنا عبدان حدثنا عبد الله وابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زراره بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر ثم قال هذا هو المحفوظ وقد روي مرفوعة أخبرنا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن عمر قول هذا هو المحفوظ عن الموقوف على أبي هريرة وقوفة. قال وقد روي مرفوعا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن عمر ابن علي الجوهري بمرو حدثنا يحيى ابن, سا سا ابن ساسويه ابن ساسويه ابن عبد الكريم حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك فذكره باسناده مرفوعا كل حال وعين كان موقوفا فمثل هذا ما يقال بالرأي لأن الرأي لا دخل له في هذا لا بد نكون عن توقيف لأنه أمر غيبي لا يتأتى لا بقياس ولا برأي نعم قال يعقوب بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أنه, أنه صلى الله عليه عن عبد الله بن عمرو أنه قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين قال كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا حمزه بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن ميسره عن المنهال بن عمرو عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود انه قال لا ينتصف النهار من يوم القيامه حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ ان مقيلهم قيلهم لا إلى الجحيم قال ابن المبارك هكذا في قراءة ابن مسعود ثم قال حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ميثرة النهدي عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم. الله على أصحاب الجنة يومئذ يوم السكر وأحسن ما يعني المقصود الالقامة فيها والاستقرار ما هو كونه. في القيلولة في يوم واحد هذا مستمر دائما هذا لا يدل على لو انتصف النهار أنهم يكونون أصحاب يعني استقروا في أماكنهم أصحاب النار في النار أصحاب الجنة في الجنة وإلا بقية اليوم فاليوم المقصود به أنه مقداره خمسين ألف سنة حتى ينتهي الحساب فلا بد أن يستوعب ذلك اليوم، لكن كما سبق أن الناس يختلفون فيه اختلاف طاعتهم وصيانهم وكفرهم فمن الناس من يذهب به إلى النار من أول وهله ولكن يعني بلا حساب ولكن لا بد أن يمر عليه هذه الشدائد تمر عليه هذه الشدائد يعني كون الشمس استكد فوق رؤوسهم وكونهم يضمؤون ولا يأكلون وعرات الحفات وواقفين الوقوف نفسه انسان لو وقف في هذه الدنيا مثلا ساعات يمكن يغمى عليه ويموت وهو واقف ولكن الانسان بعث من قبره في حياه لا تقبل الموت لا في موت الموت انتهى لهذا يقال لهم بعدما يقضى بينهم خلود بلا موت هؤلاء في الجنه خالدون في النعيم واللي في النار خالدون في الجحيم والشقة إن شاء الله العافية وإلا يتمنون أنه يقضى عليهم بالموت ولكن هاي هات فالمقصود أن الشدائد التي تمر فيهم لو كان على هذه الحالة التي في الدنيا ما استطاع أحد يبقى ولا لحظات يموتون يهلكون ولكنهم خلقوا يقو خلقا آخر لا يقبل الموت فيزاولون العذاب الشديد نسأل الله العافية ولهذا جاء في كتاب الله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يعني أسبابه تأتيه من كل مكان وما هو بميت ما يموت نعم ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله إياه يقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أسى يبعثك ربك مقاما محمودا محمود يعني يحمده الأولون والآخرون عليه وهو الشفاعة الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف في هذا اليوم العظيم الطويل جدا فانه إذا أراد الله جل وعلا بعباده اللطف والرحمة يلهمهم أنهم يطلبوا الشفاعة ولا يلزم أن يكون الهام لكل أهل الموقف كل بعضهم فقط فيذهبون اول إلى أبيهم آدم إنهم يقولون من اولى بهذا الذي يشفى لنا حتى يصل ربنا بيننا في هذا الموقف من آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته هذه كرامة فيذهبون إليه ولكنهم ولكنه يردهم ويعتذر ويرسلهم الى نوح ويقول لهم انه عبد شكور وهو اول رسول ارسل الى اهل الارض فكذلك يعتذر اليهم ويرسلهم الى ابراهيم ويقول انه خليل الرحمن إبراهيم ايضا يعتذر ويوصلهم إلى موسى وموسى يوصلهم إلى عيسى وعيسى إلى محمد وكل هذا حتى يتبين فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم فإذا أتوا إليه أول ما يبدأ به يسجد لله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن وفي رغاية ما لا يحضرني الآن ثم بعد ذلك يقول ارفع راسك واسال تعطاه واشفع تشفع فإذا قال له ذلك شفع كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلهذا يقول العلماء حقيقة الشفاعه هي إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع والا فالامر كله لله جل وعلا ليس لأحد لي شيء وإنما يكرم الشافع فقط يظهر كرامته بكونه يأمره بالشفاعة ومن ذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليجيء الرب عز وجل ومن ذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف يعني هو المقام المحمود ويقول في غيره ليجيء الرب عز وجل فيفصل بينهم ويريح المؤمنين من ذلك الحال إلى حسن المآب والمعال يعني يجيء الرب جل وعلا يجي مجيء حقيقي ياتي وهو على عرشه جل وتقدس ولا يكون شيء فوقه تعالى وتقدس فهو العالي الأعلى تصور إنسان انه يجي كمجيء المعهود لا هذا شيء يليق بعظمته وجلاله لأنه ليس كمثله شيء ولهذا علوه دائما عالي هو العالي الاعلى تعالى وتقدس يجي وهو فوق كل شيء فيفصل بين عباده ويخاطبهم يكلمهم أما المؤمن فكل مؤمن يكلمه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان لا في حجاب يحجبوه يعني يشاهد ربه ولا في ترجمان يترجم معروف الترجمان الذي ينقل لغة إلى أخرى فأما الكافرون فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم لأنهم أهل غضب وسخط وعذاب فالمقصود أن التكليم والمكالمة للمحاسبة محاسب في المحاسبه إذا أراد الله بعبده خيرا مجرد عرض تعرض عليه أعماله فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ثم يعفى عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب يعني نوكش كونه يحاسب على كل شيء فقالت له رضي الله عنها ليس يقول جل وعلا فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض من نوكش الحساب عذب يعني أنها تعرض عليه أعماله فقط ثم يعفو يعفو جل وعلا عنه والحديث الذي في الصحيح عن عبد الله بن بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجات او قال في النجوى يعني النجوى كون الرب جل وعلا يناجي عبده قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه كنف يعني سترة يستره عن الناس لا يشاهدونه لأن العبد إذا عرض جل وعلا عليه عمله قال عملت كذا وعملت كذا يسود وجهه يرى أنه هلك فيستره جل وعلا حتى لا يشاهده فيكرره بذنوبه فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج مدها إلى الناس هاوا مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق الحساب قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال البخاري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 وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة انفرد به دون مسلم حلت يعني دخل في من يشفى له يوم القيامة نعم وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا داود وهو ابن يزيد ابن عبد الرحمن الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة اسناده حسن وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل, ولم تحل أحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأوطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فقوله وأعطيت الشفاعة يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدم فيقول لست بصاحب ذاكم اذهبوا إلى نوح فيقول لهم كذلك ويرشدهم إلى إبراهيم فيرشدهم إلى موسى ويرشدهم موسى إلى عيسى فيرشدهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فيقول أنا لها أنا لها وسيأتي ذلك مبسوطا في أحاديث الشفاعة في إخراج, العصا في إخراج, في إخراج العصاة من النار وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. والله أنا مسلم الله ورسوله وعباده.